م و س ا ل ق ر آ ن ا ب ل س ي ل ل ا ل ح م د ل ل ه و موسوعه النابلسي ك ن و ا ف ه و للعلوم ت ا ل ا س ل ك م تشكون 「今」<音楽> م ن آمن و ع ص ا ل ح ا و ل ا ي ل إ ل ا ا ل ص ا د و ن ف ف خ س ن ا به وبداره ا ل أ ر ض ف خ س ف ن ا به ب و م ي ه الذين ت م ن و ا و ك النابلسي ا أ م ق و ل و ل و ل و ن ا ل ل ه ي ب س ط ا ل ا م ي ه م و ل ه ع ل ي ن ا ل ف ب ن ا ويكأنه ل ا ي ف ل ل ف ر و ن تلك ا ل د ا ر ا ل آ خ ر ة ن ج ع ا م ي ه